قال المله الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا بِمَا بما أرسل به مؤمنون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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلاو رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ولكن لا تحبون الناصحين